لقد كان لكم في رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من لقاءات مصابيح السنة هذا البرنامج الذي يأتيكم مقدما من وزارة الشؤون الإسلامية والوقاف والدعوة والإرشاد ونأتي فيه على كثير مما حصل من مواقف وأفعال وأقوال للمصطفى صلى الله عليه وسلم ونسير وفق هذا الهدي النبوي الكريم ونرجو من الله دائما في مطلع كل لقاء وختام كل لقاء أن يوفقنا للاقتداء به عليه الصلاة والسلام أيها الأحبة كم نرجو أن يكون الفرح سائدا في بيوتنا وفي مجتمعاتنا الإسلامية عموما ونرجو كذلك أن تستمر حالات السعادة وحالات السرور وحالات الانبساط المحمود والإنبساط المؤطر بالأطر الشرعية التي نريد في هذه الحلقة أن نعرفها وفقا لما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وما حصل من فرح ولهو وترفيه في بيته عليه الصلاة والسلام ومن أجل ذلك أسعد كثيرا وباسمكم جميعا أن نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة القصيم حياك والله دكتور المروح أهلا بكم حياكم الله يا مرحبا الفرح كما ذكرت يحصل والله الحمد في بيوته شاء الله أن يستمر و... اللهم آمين وفي المجتمعات ال... لكننا نحتاج أن نضبط حقيقة هذا الفرح وفق ما حصل أو له عموما وفق ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله صلى الله وسلم وبركة على سيدنا وإمامنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الله صلى الله النفس مياله إلى شيء من الله وشيء من الفرح أو التعبير عن السرور فإن أخذ النفس بالجد دوما قد يؤدي بها إلى الانقطاع ولهذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن شرع الأعيات ففي كل أمة من الأمم سواء كانت الأمم التي ترتبط بالديانات أو بالشرائع السموية أو الأمم التي ليس لها كتاب ولا رسول من الديانات الباطلة كلها ترتبط بشيء اسمه أعياد تقل أو تكثر لكننا أهل الإسلام قد ربطنا بثلاثة أعياد الفطر والأضحى والعيد الأسبوع وهو عيد المسلمين الذي يتكرر كل أسبوع وهو الجمعة وإن كان مصطلح العيد الغالب والظاهر هو على العيدين المشهورين لهذا في مثل هذه المناسبات بل حتى فيما هو أخص من ذلك في مناسبات الأعراس، العرس هو وقت فرح وليالي أنس، فجاءت الشريعة وهي الشريعة الموافقة للفطرة بإباحة أنواع من الله في هذه المناسبات ولذلك يعني وأنت تقرأ مثل هذه ال النصوص والمواقف النبوية تشعر فعلاً بطمأنينة ويقين أنها الشريعة الكاملة الموافقة للفطر السليمة. من المواقف التي تستوقفنا في هديه عليه الصلاة والسلام مع هذا الجانب هو ضبط قضية اللهو يعني ليست بإطلاق بحيث يستمع الإنسان ما يشاء من المعازف واللهو المحرم وليست رهبانية تقطع النفس عن ممارسة هذا اللهو الذي قد تحتاجه في بعض الأحيان لا هو وسط كما قال الله تعالى وكذلك جعلناكم أُمَّةً وَسَطًا يعني خياراً مثلا مما جاءت به الشريعة دعنا نتكلم نظريا ثم ننطرق بعض المواقف م. الإذن بالله في أيام الأعياد وهذا مصداقه في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في الصحيحين فإنها كانت عندها جاريتان تدففان يعني تضربان بالدف والرسول عليه الصلاة والسلام في البيت الصغير الذي ذكرنا في مناسبة سابقة أنه لا يتجاوز تتجاوز مساحته تقريبا 16 مترا. ثلاثه ونص في خمسة تقريباً هذه مساحة البيت تصور انت الرسول عليه الصلاه والسلام نائم في جهه البيت وهنا جاريتان تدففان وعائشه تنظر فالمساحه اذا صغيره وضيقه والرسول يسمع عليه الصلاه والسلام هذا فجاء ابو بكر والبيت بيت ابنته عائشه وكانه استنكر مثل هذا وقال مزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا يتدخل النبي عليه الصلاة والسلام ليبين الوجه الصحيح في هذا الموقف فقال دعهما يا أبا بكر دعهما لما إن اليوم عيد إن اليوم إن اليوم عيد وهذا هذا يعني منه عليه الصلاة والسلام لم يكن محتاجا إلى أن يضرب الدف على رأسه صلى الله عليه وسلم هنا ولم يكن محتاجا إلى أن يستمع لهذا فهذا ليس من شأنه كما سبقا أشرنا في في حلقة سابقة لكنه أيضا يعرف أن مثل هذا له مثل هذا الضرب بالدف مما تحتاجه امرأة جارية شابة كعائشة رضي الله تعالى عنها فلم ينهى كونه لا يحتاجه هو لم ينهى عن ذلك بل بينا أن في في في حديث آخر قال حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة أن في ديننا فسحة يسافر النبي عليه الصلاة والسلام إلى تبوك فتقول امرأة كما في حديث بريدة في سنوة بداود إني يا رسول الله نذرت إن ردك الله سالما أن اضرب بالدف على رأسك فقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أوفي بندرك لاحظ، مرأة أرادت أن تعبر عن فرحتها وسعادتها بقدوم عليه الصلاة والسلام ولا شك أن قدومه ورجوعه من هذا الصفر الطويل اللاغب الساغب لا شك أنه يعني موقف مفرح فتنظر ولم لم يقل لا قفي اضربي الدف لوحدك هناك لا اضربي فضربت بالدف على رأسه عليه الصلاة والسلام ولم لم من ذلك شيئا أيضا لما جاء الحبشة يلعبون في المسجد لعبا ليتدربوا به على الحرب لاحظ اللعب في المسجد النبوي وليس في صالة فراح في المسجد النبوي و رضي الله عنها تنظر أو تتشوف إلى أن تنظر من شرفة البيت، فقال لها لعائسة السلام تشتهين تنظرين، تشتهين تنظرين، لم يقل لها غضي بصرك مثلاً وهي ترى هؤلاء السود الذين يلعبون في المسجد وهم من عبيد من من من أهل الحبشة، لكن رأى أن هذا له يعجبها، يقينا لم تكن تنظر إلى شيء غير اللهو هنا حتى لا يحصل فهم خاطئ لهذا الموقف. فالمقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشبَع رغبتها في سماع هذا اللهو والنظر إلى هذا اللعب الذي يعتاد به هؤلاء الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الناس على الحرب، فتضع خده على خده خدها على خده الشريف صلوات الله وسلامه عليه، وتقول كما في بعض روايات النساء للحديث تقول وإني لأبط، يعني انتهى الرغبة ال الأولى والأساسية في النظر إلى هذا المشهد انتهت لكن لتعلم بقية نسائه منزلته مني أو منزلتي عنده صلوات الله وسلم عليه هذه نماذج من من في الأعراس جاءت الشريعة أيضا بالإذن بهذا الله ولذلك لما جاء الأنصار في في بيت من بيوت الأنصار قال هل معكم شيء من الله هل معكم شيء من الله فراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفعهم دفعا لتحقيق هذا الله لأنه إذا وجد الله الشرعي البديل اغنى باذن الله تعالى عند النفوس المؤمنه عن الله المحرم عن دمي. الله المحرم ويفعلونه وهم مطمئنون مرتاحون راضون بذلك هذا داخل البيت وذاك خارج البيت كله تاكيد منه عليه الصلاه والسلام في ان هذه الشريعه فعلا شريعه سمحه سمحه بالمعنى الشرعي الحقيقي سمحه باعطاء النفوس حظها من اللهو سمحه باعطاء النفوس التي تحتاج الى مثل هذا الله لتفعله حتى لا تلجأ بعد ذلك إلى له محب. جميل طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في في, في حياته كلها كان مهتما بب بشئني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى ومهتماً بشؤون الأمة كلها ومع هذا مثل ما تفضلتم يعني لا يقلل من شأن ال له والفرح في الأعياد حاجة الآخرين إليه. نعم. نعم الآن قد يحصل أحياناً من بعض الناس يقول لك الآن الأمة مصابة بانكسار ومصابة بيخذلان ومصابة ب يعني انفلاتات أمنية مثلا وغيره فلا يليق بنا أن نكون يعني مع الفرحة أو نشيع الفرحة أو نأذن به هذه حقيقة يعني لفتها مهمة جدا أنا أقول علاجها أن نقول للناس يا أيها الناس يا أتباع محمد عليه عيسى والسلام إننا إن إن نعيش عبودية لله في السراء كما نعيش عبوديه لله في الضراء فعندنا عبوديتان عبودية بالتقرب الى الله عز وجل بالتالم لاحوال المسلمين في فلسطين وفي غيرها من البقاع المكلومه المفجوعه ولنا عبوديه ايضا باظهار الفرح لله عز وجل في مناسبات الفرح والاعياد فلا يصلح أن ان نطبق عبوديه ونترك عبوديه اخرى فنحن حينما نفرح في العيد فاننا نتعبد لله عز وجل بذلك وردا على مثل هذه المقولة أقول لهم أن النبي عليه السلام فوجع في شهر شوال من السنة الثالثة من الهجرة بقتل سبعين من أصحابه في أحد ولا زال جرح هذه المصيبة يؤثر في نفسه حتى مات حتى أنه كان يذهب حتى أنه قبل وفاته بأيام كما في حديث أبي مويهبة عند الإمام أحمد وحديث حديث عائشة أيضا في الصحيح ذهب قبل أن يموت عليه السلام بأيام ليصلي على أهل, على أهل أحد على شهداء أحد صلاة خاصة مستقلة لأنه ما زال الجرح يعني في قلبه عظيما هذا الجرح مع حضوره عليه الصلاة والسلام لم يكن يمنعه من أن يتعبد لله عز وجل بالفرح ولم يقل يوما لعائشة ألا تذكرين مصابي في أحد؟ ألا تذكرين مصيبتي في أخ أصحابي؟ قلت له من أصحابي سبعون في بئر معونة، وقلت له من أصحابه سبعون في غزوة أحد، وقلت من أصحابه في مؤته. فلم تكن هذه الأحداث الشديدة على نفسه عليه الصلاة والسلام المحزنة له لتمنعه من أن يعيش العبودية في مقام آخر، في مقام الفرح، في مقام السرور. ولم يقل يبدأ يستعرض قائمة الأحزان أو المصائب التي مرت به أو بأصحابه. رضوان الله عليهم أجمعين. لتحول بينه وبين تحقيق العبودية وهذا ترى من صور الكمال النبوي أن يعيش عبوديته في كل موطن بحسبه يدخل إلى البيت كما ذكرنا في مناسبة سابقة فيعيش في عبودية الزواج ويعيش عبوديه عبودية التعامل مع الزوجات يخرج إلى الحرب فيعيش في عبودية الجهاد لله عز وجل ينتصب في محرابه متعبدا لله عز وجل فيعيش في عبودية الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى في هذا المقام يضحك مع الصبيان فيعيش في الله عبودية إناس الصغار و السرور عليهم يتعامل مع الأيتام يتعامل مع الصغار مع الكبار مع المستفتين كل هذا داخل في التعبد لله عز وجل بكل مقام بحسنه جميل ربما هذا الحديث يربطنا بموضوع آخر من موضوعات مصابيح السنة كذلك لهو اهتمامه عليه الصلاة والسلام بمشاعر الآخرين نعم و تفضلتم بأن بعض الناس عنده من الجدية ما يمنعه عن الدخول في مسائل الله والمبالغة في في الفرح، المت كيف هل أو أو أليس من المتوجب على رب البيت أو المسؤول في مكان فلاني أو غيره أن يكون مهتما بمشاعر هؤلاء ومن ثم يقتدى النبي صلى الله عليه وسلم في إتاحة الفرصة للفرح وإعلام. لا والله ولذلك أنا أقول من توفيق الله تعالى للعبد أن يوفق لتحقيق العبودية في هذه الأمور كلها. يعني أضرب لك مثل ليقرب الصورة بعض الناس مثلا فهمه لقضية حفظ الوقت فهم مغلوط فيظن أن حفظ الوقت مثلا محصور في أن يقرأ في كتاب أو أن يحضر درسا علميا أو دورة تدريبية أو درسا أكاديميا أو نحو ذلك يعني يحصرها في قالب أو إطار معين بينما من يفقه حقيقة العبودية يعرف أن عمارة الوقت في العبودية التي تناسبه هي من التوفيق خذ مثلا تأتي جنازة لقريب أو لجار أو لمن له حق عليك هنا هل يمكن وهل هل يليق أن يقول الإنسان سأحفظ وقتي و أبدأ أقرأ قرآن هنا قرآن أفضل كتاب نقول عبودية الوقت هنا أن تذهب لماذا لأداء حق هذا الميت إن كان يحتاج إلى تغسيل أو إلى تكفين أو إلى المهمة قيامة العبودية جاءك ضيف أبا أسانا ما هي عبودية الوقت في حقك إكرامه, إكرامه نعم حصلت صلاة حصل خسوف او كسوف ما هي عبوديه الوقت ان افزع الى الصلاه مرض مريض في البيت ما هي عبوديه الوقت ان اقوم بخدمته ان اقوم بخدمته وقس على هذا ما يعني لا يحل شيء مكان شيء هذا من التوفيق ان تعيش العبوديه لله عز وجل في الوقت الذي يحب منك ان تكون فيه كما ذكرنا بعض الامثله الان هنا في وقت له في وقت الفرح في وقت الأنس من العبودية لله أن تعيشها كما عاشها صلى الله عليه وسلم وولهذا في موسم الحج في موسم الحج مع أنه قد يبدو لل للإنسان أول وهلة أنه في عيد الأضحى وأنت في مكة ينبغي أن تكون إيش ها يعني في في في ثياب الناسكين والعابدين أكثر منك في ثياب من يعبر عن فرحته بالعيد ومع ذلك يقول عليه الصلاة والسلام في يوم الأضحى أيام التشريق كما في حديثه كما في صحيح مسلم أيام أيام التشريق وهي يوم العيد وثلاثة أيام من بعده أيام التشريق طبعا التفسير هذا من كلام هذا العلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل أيام أكل وشرب وذكر يعني نأكل ونشرب ونحن نتعبد لله عز وجل بالأكل لأنه ذبحة الأضاحي طاعة الله عز وجل، فنحن حينما نأكل لا نأكل لمجرد نحن الذين نتقصد التأسي و الهدي النبوي التأسي و بهذا الهدي النبوي نحن ونحن نأكل مع أن الأكل حاجة فطرية نشرب والشرب الشرب حاجة فطرية لكننا نعيش العبودية لله عز وجل بهذا الأكل كما نعيش العبودية لله عز وجل بذكره سبحانه وتعالى جميل في المقابل هل يليق بمسلم أن يجعل اللهو مثلا إذا إذا سمع منكم هذا الكلام الجميل ورأ أو أو استمع إلى ما كان يحصل في بيت النبي صلى الله عليه وسلم أن أن أن أن يجعل أن يعني مثلما يقولون يعني يبسط الأمر تماما فيصبح وقته يعني غاية له لا لا لا ليس الأمر كذلك الله عز وجل يقول قل إن صلاتي ونسكي وومحياي ومماتي لله لله رب العالمين فأنا كما شرط آنفا إذا جاء وقت له أعيش الوقت أو وقت الأنس وقت السرور أعيشه أنا أتعبد الله بهذا جاء وقت الجد وهو الأصل في حياة الإنسان ووووو جاء وقت الحزم جاء وقت الجدية جاء وقت العمل أكون كذلك فأنا كما أتعبد الله بب بأن أعيش لحظات السرور والأنس مع أولادي مع من حولي من خالدين المسلمين في مناسبات الأعياد في مناسبات الأعراس في مناسبات الفرح الكبيرة فأنا أعيش عبودية لله عز عزوجل في أداء واجباتي في الحفاظ على صلاتي في أداء زكاتي مالي في صومي لرمضان في حج للبيت الحرام في خدمتي للوالدين في صلة للرحم في عنايتي بالأيتام في قضاء حوائج المسلمين في ذكري لله سبحانه وتعالى في كل ما أتي وأعلر. الأصل هو جدية. جميل أه أهمية الالتزام بالضوابط الشرعية في في الله دكتور عمر ونختتم بهي ذا. يعني التزام الضابط الشرعي ليس فقط في وفقة اللهو لكن جميل. في كل شيء لكن ربما لأن اللهو يحصل فيه نوع من التجاوز ونوع من التسامح فهنا أقول ينبغي للإنسان أن ينتبه لذلك قد يقول أنا لا أعلم كيف فأقول له فاسألوا أهل ذكرين كنتم لا تعلمون إن أذنت لي بأن أختم بهذا الموقف و ننظر من منا يعني فكر أن يطبقه في, في, دقيقة إذا في أقل إن شاء الله تعالى مسابقة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة هذا صحيح. جزء من ال ال وجزء من التدريب وجزء يعني له مقاصد كثيرة جدا لك أنت تتصور اثنان زوجان يمارسان شيئا من الرياضة المفيدة البدنية مع بعضهما كم سيقول لهذا من الأثر هذا لا أدخله في معنى له بمعناه الدقيق لكنني أدخله في معنى المشاركة فيما يسمى مثلا رياضة هذه الرياضة بدنية المسابقة سبقته في سبقت سبقها في أول الأمر ثم سبقته بعدما كثر اللحم عليه صلوات الله وسلامه عليه إنها ممارسة للله واللعب أو الرياضة مع الزوجة لتتحقق بذلك مقاصد كثيرة لو لم يكن منها إلا تقوية اللحم بين الزوجين جزاك الله خير ونشاء الله في ختام هذه الحلقة أن يجعل أيامكم وأيامنا والمشاهدين جميعاً أفرحاً وأعياداً وسروراً ووفقاً بالتأكيد ما جاء أو أو وفقاً الهدي النبوي أحسنت. الشريف العظيم الذي هو أسه حلقات مصابيح السنة وفي الختام مشاهدين الكرام أتوجه لكم بالشكر الجزيل على متابعة هذه الحلقة ومتابعة مصابيح السنة عموما نشكر كذلك ضيفها الدائم الشيخ الدكتور عمر ابن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم استودعكم الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <تصفيق>